ربنا سبحت لك الفلاو انت وقاصي الاعماق والظلمات والحصى والرمال والبران انت ورفيف الغصون والزهرات ونداء الطيور والوكان وَهَدَى لِلْحَمَامِ وَالْهَمَسَاتِ وَحَنَى الضَّمِيرِ وَالنَّظَرَاتِ مَوْكِبٌ أَفْرَفَتْ بِهِ الْآيَاتُ رَبَّنَا مِنْ يَدَيْكَ فَاضَ النَّعِيمُ وَالْهُدَى مِنْكَ وَالْحَنَانُ الرَّحِيمُ وزكاة النفوس منك تقوم واهب قادر عزيز كريم